حالات فرار من معسكر المشركين بالحديبية كان يوما طويلا المسلمون محبوسون يتحركون شوقا إلى بيت ربهم وكفار قريش يتخبطون لا يدرون ما يفعلون إزاء هذا الوهم الذي يغرز أظافره في رؤوسهم فهم يعتبرون دخول الموحدين إلى مكة إهانة لهم بينما يرون زيارة أي وثني في العالم شرفاً بل سبب فخرهم لذا أرسلوا رجلاً أحمق اسمه مكرز بن حفص علّه يفتت معنويات المؤمنين ويحبطهم ولما وصل أخبره القائد صلى الله عليه وسلم أنه ما جاء لحرب بل جاء للعمرة وفجأة تعالت أصوات عاقلة في قريش حتى أسكتت المتطرفين وقررت مقاطعة وسحب هذا المفاوض. الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفاجر ورشحت رجلا له وزنه يدعى سهيل بن عمرو طالبين منه أن يصالح محمدا على أي شيء إلا العمره هذا العام وقالوا ائت محمدا فصالح ولا يكون في صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبدا أقبل سهيل أثناء ثرثرة مكرز فرآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال لأصحابه متفائلا لقد سهل لكم من أمركم وأثناء مسيره اهتز معسكر الوثنيين بصراخ وحركة تثيران الشفقة والغضب معا مجموعة من العبيد تتغامز فيما بينها ثم تنطلق هاربة نحو معسكر المؤمنين والحرية والتوحيد فصاح مالكوهم بهم فلم يلتفتوا لهم وعجزوا عن ردهم فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رسالة تقول يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق سمع بعض الصحابة الرسالة فخشوا من نفاقهم فقالوا صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب صلى الله عليه وسلم وأرسل لقريش قائلا ما أراكم تنتهون يا معشر قريش؟ حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا ورفض بشكل حاسم من إرجاعهم وقال هم عتقاء الله عز وجل حل العبيد أحرارا كراما بين إخوتهم المهاجرين والأنصارا ووصل سهيل بهدوء وجلس بين يدي القائد صلى الله عليه وسلم تحت تلك الشجرة فتكلم وأطال الكلام وتراجع حتى اتفقا عندها طلب سهيل توثيق الصلح كتابيا وقال هات اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب ليكتب العقد فاحضر علي محبرته وقلمه وجلس بين يديه فقال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فلما أخرج علي قلمه من المحبرة ليكتبها احتج سهيل بن عمرى